مبشرين ومؤمنين وأنزل معهم وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوبوا من بعد ما جاءتهم فَأَكْرَمَ الله الذين آمَنُوا لَمَافْتَدُوا فِي مِنَ الْحَقِّ بِأَنِّي نُورٌ لِّهَدَى مَن يَشَاءُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يُضْلِلِ فَإِنَّ